الكهف. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما ينبر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكتين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لَهُم به من علم ولا لآبا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 ثمّ بعثناهم لنا علَمَ أيّ الحزبين أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَّذَا نحن نقصُ عليكَ نَبَعُه بالحقّة إنّهم فتيةٌ عاملوا بربّهم وَزِدْنَاهُ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 ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم بازق ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائلا قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه بورقكم هذه إلى المدينة فلننظر أيها أذكى طعما فليأتف برزق منه وليتلطف ولا يتلطف ولا يشعر نبكم أحدا إن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 فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا فيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعزتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراعا ظاهرا ولا تستفت فيهم من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 فبهم سرادقها وإي يستغيثوا يغاثوا بما إنك المهل كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساء تمرت فقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن لا وَمَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا هُؤلَاءَ لَهُمْ جَنَّةٌ عَدِيدَةٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يُحَلَّونَ فِيهَا مِنْ, أساور من ذهب ويلبسون فيابا خضا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنك مرتفقا ضرب لهم مثل روج لين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرع كل الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهر وكان له ثمر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 إلى ربي لا أجدن خيرا منها من قلبه قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقت أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم من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 فعسى ربي أن يؤتي لخيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماءها ظورا فلن تستطيع له طلبا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 صيرا هنالك الولايه لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا وضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن انزلناه من السماء كما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 ووضع الكتاب فتر المجرمين مشبقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحضها ووجدوا ما عملوا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 ويجادل الذين كفروا بالباطل ليضحضوه به الحق، واتخذوا آياته وما أنذره وَمَنْ ومن أظلم من ذكر بأيات ربه فأعرض عنها،, فأعرض عنها ونسي ما قدمت يدا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 حتى أبلغ مجمع البحرين أو أنضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسي حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غدا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 كأمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلق حتى إذا ركبا في سفينة خرقها قالا خرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال: لم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تأخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا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 فكانا بواه مؤمنين فخشينا أي يرهقهما طغيانه وكفره فأردنا أي يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة واقرب رحمة. وأما الجذار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا شِدَّةَ مَا وَيَسْتَخْرِجَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ وَمَا فَعَلْتُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْ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 تخذ فيهم حسنًا، قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه، ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابًا نكرًا، وأن من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسن. وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تقع على قوم لم نجعل لهم من دونها سكرا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا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 الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولانك الذين كفروا بآيات ربهم ولقاء فحبطت أعمالهم فلا نقي. لهم يوم القيامة وزلا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا بِمَا كفروا واتخذوا آياته ورسله زوال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 ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم أنما إلهكم إله واحد، فمن كان رجلا ربّه فليعمل عملا صالحا، فليعمل عملا صالحا، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.